قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض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 قل هل ننبئكم بالأخترين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولا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 ما دك لما تردي ولو جئنا بمثله ما ددا قل إنما أنا بشر مسلككم يحائلين أنما إلهكم إله واحد